شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله, أكبر الله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 والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد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 على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الله أكبر, الله أكبر سمع الله من حميده ربنا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا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 سمع الله لمن حمدا. ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله